إِذَا كَذَكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلیهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَوَّ السَّيِّئَاتِ أَيَّ يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُودُونَ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 والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إن إنما هو إله واحد، فإياه فارهظوا، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين وصفاء، أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم 119. إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 110. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشرقون